وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ العظيم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 وَقلِحمَلُوا فَسَيَرَ اللهَّ عَمَلَكُم وَرَسُولهُ وَمُؤمنِنونَ وَسَتُ رَدّونَ إ عامِ الغَيْب والشَّهادَ وَسَتُ رَدّونَ إ عاِمِ الَّبِ وَالشَّهادَةِ بِمَا كُُم تَحملون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 فَمَن أَسَّسَ بُنيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمَّن أم أَسَّسَ بُنيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ فِي النَّارِ فانهار به, فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ لَا يَزَالُ بُنيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَن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 الراكعون الساجدون الراكعون الساجدون الامرون بالمعروف وناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين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 مِن بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض فَإِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا وَظَنُّوا أَلَمْ الْجَأْنُ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ وَظَنُّوا أَلَمْ الْجَأْنُ مِنَ اللَّهِ إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ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 ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا مخلصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا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 ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعبدون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا